الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى مشهور لأنفسنا ومسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا منضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله ثم ماذا وقفنا على فصل في الإجارة قال الشيخ مرعي رحمه الله تستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببازل تسليم العين تستقر الأجرة بفراغ العمل انسان يعمل انسان شيء فمتى تستقر الاجره ومتى تستحق الاجره فيقول تستقر الاجره بفراغ العمل لقوله عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ده حديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الالباني رحمه الله يبقى تستقر الاجره بفراغ العمل انسان عمل الإنسان شيء وفرغ من هذا العمل تستقر الأجرة وله أن يأخذ أجرته على ذلك طيب إيبا في شيء يسمي العلماء تستحق الأجرة تستحق الأجرة واستيفاء الأجرة استحقاق الأجرة يكون بالعقد, يكون بالعقد. لو انا عقدت مع انسان عقد لأفعل له شيء من الأشياء إيبا يستحق الأجرة بذلك استحق الأجرة بذلك باستحقاق الأجر يكون بالعقد, يكون بالعقد. طب ماذا يستحق الإفاء الاستفاء الاستفاء يكون بانتهاء العمل وبالفراغ من العمل فهنا قال تستقر الأجرات بفراغ العمل وبانتهاء المد المدة له أن يستوفيها له أن يأخذ اجره موفورا إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتري إبّ وبانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع, بلا مانع ولو لم ينتفع ولو لم ينتفع سلمنا إنسان أجر من انسان شقة أو محل أو شيء وبعدين هو جفل المحل من تفحش به ولا فتحه وجفل الشقة لم ينتفع بها ولا شيء يطرى يستحق الأجر على ذلك اللي هو المؤجر يعني نعم يستحق الأجر على ذلك يقول وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع اللي هو المستأجر يعني لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضوه كثمن المبيع إذا تلف بيد المشتر أو أن إنسان اشترى سلعة وتلفت هذه السلعة عند المشتري وبقي شيء من سمانها لهذا البائع وتلفت هل تكون من ضمان المشتر أم من ضمان البائع؟ تكون من ضمان المشتر وكذا, وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة إذا مضت مدة يمكن استفاء المنفعة فيها ولو لم ولو لم تستوفى إذا مضت مدة يمكن استفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى نفس الكلام الذي ذكرناه آنفا إنسان سلم إنسان شقة سلم إنسان شيء أجر له شيء ولكن لم ينتفع, به. لم ينتفع به مع إمكانه الانتفاع مش مع عدم الإمكان مع إمكانه أن ينتفع بهذا الشيء المؤجر ومع ذلك لم ينتفع فيجب عليه أن يدفع ما اتفق عليه يقول كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له, له. مؤجر سلمها المستأجر ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولو لم يفعل استقرت عليه الأجر ولو لم يفعل استقرت عليه الأجر لو لم يفعل إيه لو لم يفعل اللي هو لو لم يركب هذه الداب الصورة الصورة عملية إنسان أجر من انسان سيارة سيارة مثلا خطة النردة السكندرية خطة القاهرة خطة أي مكان من الأماكن وبعدين خطة النهار طيب ثم حدث له حادث هو استأجرها وحطها عنده ولكنها في الجراش بتاعه لا راح بها اسكندرية ولا راح بها القافرة ولا راح بها المكان يطرى هل المؤجر يستحق الأجرة أم لا؟ نعم يستحق الأجرة يقول وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولو لم يفعل استقرت على الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره آه لتلف المنافع منافع إيه؟ تحبست علي الصيرة الآن أنا لو أنت خدتها وقت أجرتها الإنسان آخر يبقى فوت المنفا علىي الآن ده معنى لتلف المنافع تحت يدي باختياره فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يدي المشتري دايما نتريد الكلمة ديّة بقسع الى تلف المبيع تحت يدي المشتر تلف المبيع تحت يدي المشتر اللي احنا قدمناه إنسان اشتار سلعة وبعدين تلفت تلفت هذه السلعة هل يردها للبائع ولا من يردها للبائع لا الضمان يكون على, الإيه؟ على المشتري. على تفصيل عند الفقهاء إذا كان هذا التلف بسبب عيب في هذه السلعه ترد وإلا فالضمان يكون على المشتري وليس على البائع قال ويصح شرط تعجيل الاجره يصح شرط تعجيل الاجره وتاخيرها وتاخيره يبقى يجوز ان هو يعقد معي عقد على الاجاره معينة إما منزل وإما شيء وإما سيارة وإما مركوب وإما دابه وإما عمل من الأعمال له إن هو يعجل الأجرة طيب إنت حسابك كام خمس قروش خد الخامسة وله إنه أخر الأجرة طيب بعد الفراغ من العمل أبدك الأجرة ده معنا كلامه يصح شرط تعجيل الأجرة وتأخرها كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد يوم العقد كما لو استاجره سنه تسع في سنة ايه في سنه ثمان انتهاله وشرط عليه تعجيل الاجره شرطت عليه تعجيل الايه الاجره يبقى استاجره سنه كامله منه سنه كامل هو العقد في سنة 8 وبعدين هيديله لسه في سنه ايه يجوز هذا الشيء ما فيش مشكل ما فيش ما فيش مشكله طيب استاجره سنة تسع في سنه ايه في سنه ثمان التقديم والتأخير جائز بس هتفرج معنا فيه في, في أمر تكلمنا عنه قبل ذلك في الزكاة زكاة المال وذي أمر مهم لابد الإنسان ينتبه إليه انا الآن أجرت شقة أو أجرت محل من إنسان واستعجلت عفواً وأخرت, الأجر وآخرت الأجر لم أستعجل الأجر الآن يبأ أخرتها طيب مضى عام كامل, مضى عام كامل طيب العام الكامل ده أنا قبضت بعد هذا العام يعني مبلغ يستحق الزكاة ويجب عليه الزكاة طيب هل تجب فيه الزكاة ولا أنتصر به عام آخر لكي حول عليه الحول لا وجبت عليك الآن الزكاة لأن من حين العقد أنت مالك هذا, مالك هذا المال ومسألة مهمة لابد من انتباه إليه يصح شرط تعجيل الأجرة وتأخرها بأن تكون مؤجلة, مؤجلة بأجل معلوم كثماء وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ إن اختلف في قدرها حصل خلاب, حصل خلاب. أول مؤجر يقوله أجرتك بألف المستاجر يقول لا ده يبقى 500 بس يا طرق المسألة تقول إيه والله نشوف الكلام ده بعد استفاء المنفعة ولا قبل استفاء المنفعة والله إذا كان قبل استفاء المنفعة الريح بعضه خلاص ماشي تحلف وخلاص نفسك تروح لحالك منروح لحالك يقول إن اختلف في قدرها أي الأجرة أو المنفعة تحالف وتفاسخ امتى بقى تحالف وتفاسد يحلف يمينه ده يحلف مين امتى الكلام ده ده قبل البدء في العمل قبل البدء في العمل يتحالف ويتفاسخ لانه عقد معاوضه فاشبه البيع لانه عقد معاوضه فاشبه البيع قال طيب يا ترى مين اللي يحلف الاول المستاجر ولا المؤجر قال ويبدا بيمين المؤجر نص عليه ابن احمد يعني يبدأ بيمين المؤجر يبا المؤجر اللي هو إيه يحلف والله أنا أجرته أو أجرته بألف بألفين بأقل بأكثر طيب دي الصورة الأولى وإن كان قد استوفى ما له أجر أجرة فأجره فأجرت المثل إن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرت المثل يبا المعنى إيه طبعه طبعه ما له مفصولة مش له. وإن كان قد استوفى ما لوحدها له أجرة فأجرة المثل. المثل أي مثل تلك العين لاستفائه منفعته لاستفائه منفعته بالمعنى إيه الصورة الأولى كان قبل البدء في العمل الصورة الثانية لا بعد إيه بعد البدء بعد انتهاء العمل بعد ما انتهى العمل وخلاص هو استوفى المنفعة الآن حصل خلاف المؤجر يقول اجرته ب1000 لا ده هم 500 بس يا ترى نعمل يقول ان كان قد استوفى ما له اجره فاجره المثل أجرة المثل يعني ايه والله نشوف ناس من اهل الخبره تعالوا أهل اهل الخير وبعدين احنا فلان اجر من فلان الشقه المحل هذه العين ديت يا ترى انتوا بتاجروها بكام في العرف عندكم بكام والله بخمس قروش يبا نرجع لأهل, الإيه؟ لأهل الخبرة يبا أجرت المسل قال والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريد إلا بالإيه؟ إلا المستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريد لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرته المعنى امين المستاجر امين مستاجر امين يده على العين يد امين يد ايه يد امين مش يد ضامن مش يد ضامن يبقى استاجر شقه استاجر سياره الاصل انه ايه يد أمين عليه لا يضمن لا يضمن الا اذا تلفت الا اذا تلفت طيب التلف ده يكون بايه بالتعدي والتفريط ولا بدون تعدي وتفريط والله يكون بالتعد والتفريط طب مساله ثانيه التعدي والتفريط من اللي اثبته ده من اللي ماشي اللي يثبت التعدي والتفريط صاحب العيب صاحب العيب نفسه انا اجرتك سياره وبعدين انت مشيت بيها بسرعه مفرطه وبعدين السياره مثلها لا يسرع بهذه الطريقه ولا يمشي بها في هذه الطريق او ان هو مشاف طريق يعني طريق بريه طريق الغالب فيه الهلاك الغالب فيه الهلاك والتلف يبقى يضمن إيه في هذا الشيء لا والله هو ماشي عادي خلص ما فيش مشكلة وتلفت يبقى شيء عليه سواء كان سيارة سواء كان شقة سواء كان محل المستأجر أمين لا يضمن ولو شرط عن نفسي الضمان يبقى إذا فاسد أصلا تشرط عن نفسك الضمان ليه ولو شرط عن نفسي الضمان إلا بالتفريط إلا بالتفريط لانه قبض ليستوفي منها هو أخذ السيارة ليه عشان يركنها ولا عشان يمشيها وأخذ الش عشان يسكن فيها وياكل ويشرب وينام فيها ولا عشان واخد بالك يقفلها ويسيبها لا قبض ليستوفي منها ما ملكه فيه فلم يضمنها بيضرب لنا مثال بقى بقصه ياكل كالزوجه والنخلة ايه مش باينه شويه كالزوجه والنخلة. يعني الزوج يعني يقصد يعني كالزوجه والنخل انسان تزوج انسان تزوج امراه طيب لما انسان يتزوج المراه متزوجها ليه يعني مش عشان مثلا هو واخد بالك يسيب المراه لا بالتاكيد سيعاشر المراه ويطئ المراه والمراه تخدمه طيب لو حصل في المراه تلف لو حصل في المراه تلف. لو انسان حصل في المراه تلف او شيء او خرق او هذه الأشياء هل يضمن هل يضمنه القضاء يضمنه لا يضمنه القضاء ولا الشرع لا القضاء ولا ايه ولا الشرع الا اذا تعدى تعد وفرط وفعل مع المراه شيء لا يف... لا يفعل مثله مع الزوجة لا سيما الزوجه البكر او شيء يبقى يضمن بذلك والنخلة النخلة. إيه بقى عن قصة النخلة دي النخلة إنسان استأجر من إنسان نخلة عشان يجنم عليها من الصمر يجنم عليها من الطمر وبعدين هيجنه الزني يعني هيجف تحت وحدفها بالطوب يعني وارد وارد ماشي بس الناس يقول له بلهو طيب هيعمل إيه طيب هيضطر يطلع عليه إيه؟ هيضطر يطلع إيه هيضطر يطلع إيه يطلع النخلة طب طلع النخله وهو طالع اتكسرت النخل هو طالع في عين اتكسر هو طالع في شيء تلف حصل فيه هل يضمن لم يضمنش لان هذه النخل لا تجنى الا بذلك لا تجنى الا بذلك كما أن الزوجة يعني يوطى يوطى مثلها يبقى ده معنى كلامه كزوجته والنخلتي التي اشتراها ليستوفي ثمرتها قال في الشرح الشرح الكبير يعني قال الامام احمد رحمه الله في من يكري الخيمه إلى مكة فتسرق من المكثرين من المكثر ارجو نشوف شوف الامام الإمام أحمد دايماً سبحان الله دائما تعلموا تعلموا يا جماعه من ادب الامام أحمد ومن ادب العلماء جميعا ادب تعلم الادب في الالفاظ تعلم الادب في الكلام تعلم الادب في الفتوى تعلم الخوف من الله عز وجل خاصه في الفتيا ارجو ارجو ده كلام فتاوى معظم فتاوى الامام احمد ان لم يكن كله ارجو كذا لا باس به أخاف كذا اهاب تهيبته جبنت عنه لا بأس به أحب إلي أكره ده كلام الإمام أهل السنة والجماعة أهل السنة المسند بتاعه 30 حديث ده الإمام أحمد رحمه الله وأمثالنا يفتي في مسائل لو عرضت على أبو بكر وعمر لجمع لها كبر الصحابة عشان نعرف احنا إحنا الجرأة تعيتنا اغترج بنفسك درست في قيمتيه درست في الشرعيه درست في الشعبية درست في المحلبيه درست مش عارف في ايه ما تغترش بنفسك ان انا دارس وقاري وحافظ و لا لا لا احنا جهله إخوانا وفوق كل ذي علم علي احنا العلوم اللي عند العلماء علماء السلف كقطره في بحر كقطره في بحر وفاق كل ذي علم فكيف امثالنا بالجهله يبقى الانسان دايما يعني يدين الى الله ان انه جاهل جاهل بلك بل ويتهم نفسه بالجهل أي من نفسه بالجهل فعشان كده تواضع وعرف قدرك إيه إنسان ضعيف إنسان مسكين إنسان حقير انسان لا يعمل شيء فالإنسان حتى لو تعلم وحافظه وقرأه ودرسه, ودرسه وكذا وكذا ده كله من فضل الله تبارك وتعالى فالأصل الإنسان يتواضع على تبارك وتعالى مسألة لا تدريها ولا تعلمها ولم تقرأ فيها قل لا أدري وانسي بالعلم لأهله اما ان انت تتجرع عشان درستي في منتهيهي عشان درستي مع هات عشان قرات كتاب عشان مناش عش عارف ايه لا لا, لا وبعض اخواننا حتى للاسف ما بيدرس دراسه مباشرة ومع ذلك يفتي يتجرى ويفتي اللي بيدرس دراسه مع نفسه بيقرا مع نفسه ده غريبا ما يعني غالبا ما بيقراش كتير ولو قرا كتير ما بيفهمش ولو فهم بيفهم غلط ولو فهم بيفهم ايه, بيفهم إيه على بعضها كده فعشان كده الانسان يخلي باله واصل العلوم واصل علم المشافهة المحاضر والطالب كما يقول الشاطبي رحمة الله علينا وعلي يقول الامام احمد رحمه الله ويسأل في من يكر الخيمه إلى مكه انسان المساله دي خاصه في من يكل الخيمه إلى مكه فتسرق من المكتري تسرق انسان اقتر الخيمه رايح حج او يعت حج وبعدين هيتنقل بيها هي استظل هنا ينصب عليه يحطها في المكان ده وبعدين نصطف مكانه راح يعمل بقيه المناسك اتسرجت منه. اتسرجت سرقت هذه ايه يا ترى هل من ضمان المك... المكر ولا من ضمان المستاجر ولا قال امام احمد ارجو الا يضمن ارجو مين اللي اللي, اللي يضمن مستاجر ارجو الا يضمن وكيف يضمن اذا ذهب ولا نعلم في هذا خلاف سبحان المسألة بيقول لا نعلم في خلافا وهي لا نعلم فيها خلاف ومع كان خلاف ومع ذلك يقول ايه ارجو ار سبحان الله سبحان امال مسائل مختلف فيها احنا بننقعوا نفسنا فيها ايه عشان جهلنا عشان جهل كل انسان كده ما تريدوا جريء في الفتوى تعرفوا انسان جاهل لذلك ما احبش ابدا في الفقه بالذات فقه من اصعب المواد فقه بسميه العلماء هو هو المصطلح الحديث علم الذكران من العالمين علم ذكر ناخذ علم الذكران من العالم فعشان كده والله ممكن الحديث تلم نفسك في شويه لكن الفقه فقه صعب جدا وما من أسألة فقهية إلا في قول واثنين بل يبلغ في المسألة واحدة في المذب الواحد خمس أقوى خمس أقوى وإنت طالب علم حدثة يا ترى هترجح إيه وتعمل إيه فعشان كده أخلي بلكم إخوانا الفقه مش عبره عن كتاب مختصر بتدرسه وتقحم نفسك وتدرسه الفلان وتدرسه الفلان لأ لا علم الفقه بالذات عاوز ضربه وعاوز سنين وعاوز تخلص كتاب 2 و 3 وتدرس مذهب و 2 و 3 وتدرس أصول المذهب الحنبالي وتدرس أصول مذهب الحنبك كل مذهب لي تدرس أصول فقه إذا درس أصول على مذهب الحنب أول وعلى مذهب الشفعية أول وعلى مذهب الملكية يبقى كل مذهب ليه أصوله كل مذهب ليه يعني شيء بالإنسان يخلي باله ويعلم ان الإنسان مهما أوتي من علم فهو جاهل فده يخليه يتواضع وما تجرأش على الفتو بزعل جدا من اخواننا قولا واحدا هو كده بس الشيخ فلان قال الشيخ فلان ما فيش غيره قال فدي برده ادب نتعلمه ونخلي بالنا منه وما نقيمش نفسنا فيما لا ندري فان شرط المؤجر الضمان فشرط فاسد ده اللي كنت بقوله لكم من شويه شرط المؤجر الضمان فشرطه فاسد فشرطه فاسد وروى الاثرم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يصلح الكراء بالضماء لا يصلح الكراء بالايه بالضماء لا يصلح القراء بالضماء وعن فقهاء المدينه والمدن السبعه يعني انهم قالوا لا يقرا بضماء لا يقرا بضمان برضه هي المساله ديت تقدر بقدره المساله ديت تقدر بقدرها في التضمين وعدم الايه التضمين والتفريط وعدم التفريط هو الاصل نفسه الالباني رحمه الله يقول لما اقف على سنته يقول لما اقف على, على سنده على سنده وإن كان هو في المدونه في المدونه في يعني اجوبه اسئله سحنون لعبد الرحمن بن قاسم المالكي قال ابن وهب واخبرنا يونس عن ابن شهاب انه قال في رجل استأجر اجيرا يحمل له شيئا تحمل له اناءا ووعاءا فخر منه الإناء حمل شيء وبعدين ماشي اتقلب منه فتكسر قال فخر منه الإناء وانفلت منه الوعاء فذهبنا فيه قال لا أرى عليه غرما لا ارى عليه غرما الا ان يكون تعمد ذلك تعمد تعمد ذلك برضه قال يونس عن ابي الزناد لا يصلح الكراء بالضمان لا يصلح القراءه بالايه بالضمان فده يعني في المدونه عن نافع عن عن نافع وكان الشيخ الالبني يقول لم على سنده ولكن ده في المدونه عن ايه عن نافع لا يصلح الكراء بالضمان إبا إنسان اكترى شيء وبعاديا كسر منه تلف منه طالما لم يفرط ولم يحدث تفريط إبا كيف يكون الضمان, الضمان؟ إبا المسألة تقدر بقدرها هل فرط أو لم يفرط لكن الأصل عدم التطمين طيب ويقبل قوله في أنه لم يفرط يقبل قوله يقبل قول مين يقبل قوله في لم يفرط مين المستاجر يقبل قوله في أنه لم يفرط لان الاصل عدمه والبراءة من الضمان والبراءه من الضمان طبعا يقبل قوله في أنه لم يفرط مش بسهوله كده مش بسهوله طب مو طبيعي طبيعي حتى لو فرط هيقول لك ايه يقول لك ما فرطش وعاوز يسلم الموضوع وخلاص يقول لك ما فرطش لكن طبعا يقول فقهاء الا لم يوجد بينه الا لم يوجد بينه لصاحب الايه لصاحب الآلة. صاحب الاله هو المستاجر يقول لم افرط لم افرط ف المؤجر يقول فرط المؤجر يقول فرط طب ايه الفيصل يلزم المؤجر ان ياتي ببينه تثبت هذا الايه التفريط لأن كل انسان من يقول ايه ده فرط وده لم يفرط المستاجر يقول لم افرط والمؤجر يقول يعني فرط يبقى اذا بدايه يقبل قوله المستاجر في انه لم يفرط واذا اتى المؤجر ببينه يبقى يقبل قول مين المؤجر يقول ويقبل قوله في انه لم يفرط وان ما استاجره ابق وان ما استاجره أبق أو شرد أو مرض او مات او مات وان ما أو شرد او مرض او في مدة الإجارة او بعدها لانه مؤتمن والأصل عدم افتائه وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بينه للمالك ده اللي قلت لكم من شوي ولا بينه للايه المالك يعني أنه لم يفرط يعني. ولا بيانة للمالك أنه فرط قبل قول المستأجري بيمينه مش بس كده مش, بس مش, هيقبل, قوله مش هيقبل قوله بدون يمين لا إذا قلنا يتوجه عليه يقبل قوله يبقى لابد مع إيه مع اليمين لكن لو قلنا له طيب انت فرط لما فرطر احلف اليمين لا مش حالف يبقى نكل على اليمين يبقى يضمن الآن يبقى ما تفهم كلام الفقه يقول لك يقبل قوله معناها إيه بيمينه حتى لو ما كتبهاش حتى لو ما هي ما كتبهاش اما ليقبل قوله يبقى معنا ايه مع اليمين قال قبل قول مستاجر بيمينه لان الاصل عدم العمل ولانه حصل في يده وهو اعلم بوقته وهو اعلم بوقته وان شرط عليه الا يسير به في الليل اه الشرط بقى ماشي المشروط شرطا او المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمسلمون عند ايه عند شروطه ان شرط عليه الا يسير به في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضامن هذه مسألة مهم إبا المسلمون عند شرطين إن شرط عليها ألا يسير بها في الليل ملي اللي شرط على مين المؤجر شرط على مين ألا يسير بها في الليل ما تروحش بالسرطة في الليل وخاصة على الدولة ماشي في تحت طريق هناك وانت طالع بسبعين ألف جنيه والعربية مليانة بضاعة هيهلبوه منك وقد كان وحصل فعلا هذا الشيء ماشي عشان تحترموا كلام الفقهاء وتنزيلوا على شروط الناس الصحيحة ماشي ما تمشيشها بيها على الدولة وكان معها سبعين ألف جنيه وجايب العربية وبتاع بقت سرجة العربية بالسبعين ألف بالبضاعة اللي عليها وحبا يلطم على وشه زي النساء بالزغط وحسبونا الله ونعمل ايه الوكيل انت الآزم وأنت اللي تضمن انشرط عليه أن لا يسير بها في الليل او وقت القائلة وقت القائلة الكلام ده لو في السعودية في وقت القائلة مش حد يمشي أصلا خالص في السعودية كل واحد واخد الشرع كل إيه وز في, في السعودية خاصة وإن كان بخلاف عندنا في مصر في وقت القائلة ده كله زي, زي النام قيلوا فإن الشيطيل لا ما فيش قيلول واخذ بالك كله طالح كزي فلكن في السعودية خلق وقت القائل كله ما فيش حد لا أسباب كيسيرة جدا واخذ بالك للبلد ظروف البلد وكزلك وقت القائلة بيعملوه ده نظام البلد يعني. هو قال له ما تطلعش في وقت القائلة وقت القائلة ممكن إنسان يتربص لها أو شيء ما فيش حد والله لو في ناس كتير ده يحوش عنه ده يدفع عنه لا ما فيش حد يدفع عنه يدفع وصرق وطع تلفة العين بيضمن يقول او وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك إما فيه غرض صحيح فخالف ضمن لما ذكر عن فقائي المدينة السابعة أنهم قالوا لا يكرى بالضماء إلا أنه من شرط على كري أن لا ينزل بطن واد من شرط على, على كري شكله صح, صح ألا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلفى أنه ضامن وكما إذا شرط ذلك في المضرب ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع ومتى انقضت الإجارة ومتى انقضت الإيه الإجارة <تصفيق> متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع لانه عقد عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العليه كلام في نظر كلام في نظر لا الكلام ده كده بس ما ينفعش لان الكلام ده على زمن وماشي ده في امان وكان في ثقه وكان الناس في امانه اما الان لا هو عاوز يقول لك ايه انت واخد سياره واخد سياره من المكان الفلاني انقضت مدة الإجارة سيب له السيارة في المكان ده وهو يصرف إلي أخوه يبقى تسيبها له على الدولة له في أي مكان وأخذ بالك إليه يجي... طب ما هتسرق كده لا خاصة في زمننا ده يطرق الحكم يكون إيه لابد من رده في المكان اللي... لابد من تسلمه في المكان اللي هو استلمها فيه او المكان اللي هو عليه إيه في رده وما تنقضت الإجارة رفع المستأجر يده طب وبعد إيه ولم يلزمه الرد لا طبعا يلزمه الرد لكي يعني اي اي اي اي تسلم هذه الاي العين ولا مؤنه يعني لا لازمه الرد ولا مؤنه كالمودع والله نشوف نشوف على حسب الاتفاق هم اتفقوا على ايه انت انا اخد السيره منك في المكان الفلاني ولا انت تجيبها له وتوصلها له لو صرفت واخد بالك وحطيت لها بنزيني يبقى انا ولا ايه بالظبط يبقى العرف جاري والعرف قاضي في هذا الايه اذا اللي بياخد شيء بيرجعه لصاحبه ده العرف ماشي على كده ودي اجمل يقول وفي التبصره يلزمه رد بشرط شايف ده كلام منضبط يلزمه رد بشرط او بعرف جير او بعرف اي جير وتكون بعد انقضاء المده بيد المستاجر ايه امانه تكون يده ايه يد امينه ان تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه ان تلفت بغير تفريط فلا, فلا ضمان عليه يبقى ده بالنسبه لآخر شيء في الاجاره وندخل في ندخل في المصابه ندخل في المصابه ايه المصابه يقول وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات المسابقه الايه المسابقه المسابقه عقد من العقود اللي مختلف فيه متردد بين اللزوم والجواز متردد بين اللزوم والايه والجواز دي مسابقه والاصل في المسابقه اللي كانت عند الصحابه كانت من اجل التقوى على الجهاد التقوى والإعداد العدة قول لا يتبارك وتعالى وأعدوا لهم ما ستعتم من قوة ما كانش المسابقه برضه عشان ما نفتحش الأمر والاخوه والطلائع ومش عارف ايه ونفتق بنوسع احنا الامر في الدنيا بنوسع من باب يعني واخد بالك ان تاليف قلوب وتاليف بطون وتاليف مش عارف ايه وتاليف لا نخلي بالنا ايه المسابقات والجري وال... وهذه الاشلته كانت تفعل في عاده الصحابه رضوان الله عليهم ده من باب التقوى على الجهاد من باب التقوى من باب اعد له ما استطعت من قوه من باب التاليف على ذلك والتقوى على ذلك والاستعداد لذلك اما لهو مباح خلاص لا لا ما كانش الصحابه فاضيين اصلا ان عندهم لهو ما كانش ما كانش لهذا الشيء عشان ما نفتحش الايه المساله يبقى لعب كره على طول ومش عارف ايه وافتاء و... لا لا لا خلي بالنا يا من الايه من الاشياء ديت عشان ما نفتحش الايه المساله برضه تيجي تجري و... واجري معاك واخدمه اتسابق واسابق ده برضه اذا كان بنيه التقوى على طاعه الله ده امر مستحب ده امر ايه مستحب اما ان احنا نفتح في كل شيء ونقول إن دا كان مصابقة جائزة وجمير أهل العلم على ذلك لا لا ما تقولش كلام حق رض به باطل ما تخلطش المسائل في بعضها وداللي كان على عهد الصحابة رضوان الله علي هي جائزة في السفن والمزاريق المزاريق دي عبارة عن الرماح يعني بس في اللغة المزاريق دي عبارة عن رحم قصير المزاريق والطيور وغيره وعلى الأقدام يبقى الإنسان يجوز أنه يسابق بين سفنتين يطرى من الله يجري أكثر منه ده برضو عشان اللي الجهاد لعل الجهاد يكون في البحر أو شيء يبقى يتقوى الصحابة على المزاريق الرماح من اللي هو يصيب الغرض أبعد شوية الطيوش يطلع للحمام الزاجل اللي هو بترسل معه جواب أو شيء يوصله بريد بريدين فرصخ فرصخين دا كان معروف وغيرها وعلى الأقدام الأقدام يعني الجري على الأقدام هل تصبقني ولا, ولا كذا وبكل الحيوانات وبكل الحيوانات بس برضو ملحوظة ممكن ما ذكرهاش هنا بكل الحيوانات الحيوانات زي الديكة زي الخرفان زي زي الأشياء التحريش بينهم يحرم حرام. بين الحيوانات ان الدك ده يكثر الدك ده والدك ده يفسر ده ده والخروف ده يكثر لا ده يحرم التحريش وقدنها النبي عليه الصلاة والسلام عن التحريش بين الحيوانات قال أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة ودايما تفهم كده أما تسمع كلمة في الجملة اجمع في الجملة تفهم على طول Luther في التفصيل في خلاف يقول لي تعالى وأعد لهم ما ستطعتم من قول ولمسلمين مرفوعا ألا ان القوة الروم ألا إن القوة الروم ماشي إن القوة الرامدة كلام النبي عليه الصلاة والعين والرأس ولكن سلامنا جدت مسجدات مسجدات العصر وأصبحت القوة في القز في القوة في كذا القوة في كذا يبا دا اللي كان موجود عندهم لكن لو فيش يقاس عليه وأشد منه يبا من نفس الحكم الشرعي وعن ابن عمر رضي الله عنهما انا نبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل المضمرة المضمرة شكل وصح المضمرة شو المضمرة المضمرة من الحفياء إلى ثانية الوداع وبين التي لم تضمر من ثانية الوداع إلى مسجد بني زريق هذا حديث روى البخاري ومسلم متفق عليه يبقى صدق النبي صلى الله عليه الخيل مدمره الخيل المدمره المعلوفه يعني يلف يلف يلفها صاحبها ثم يجلله, يجلله. يعني يربطها باشياء وحط عليها اشياء وبعدين يجرها في الحر تنزل العرق ده كله يبقى فيها عضل وفيها عصب وتنزل الشحوم والدهون اللي فيها فيكون اسرع واقوى على ايه على فسابق بين الخيل المضمرة والتي, والتي لم تضمر الخيل بتاعتني ده ما تنفحش خالص ماشي ما تحصلش حتى حمير طيب سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى سنية الوداع وبين التي لم تضمر وصابق النبي عالسلام عائشة على قدميه ده حديث رول إمام أحمد أبو داود وصاحح والألبان رحمه الله ده من حسن خلقه ومن يعني رحمته ورأفته ولطفه بأهله وقد قال عليه الصلاة والسلام خيروكم خيروكم لأهله وأنا خيروكم لأهله يبا سابق النبي صلى مع إيش على قدمين كان في غزوات وفي الجيش تقدم فهتقدم وتقدم تقدم تقدم؟ فتقدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني ألا تصابقيني يلا نجروا مع بعض انت ممكن تستأني يعني تنكر الشيء ده وتكون لسه طالب من تشترب علم الأصل ولا شيء وبعدين تقول لها أنا بقول لك يا ابو حماده ايه رايك كده يا اخويا بعد الفجر كده يا اخويا ما تيجي كده نلعب مع بعض شويه كده ولا في الفسحيه اللي قدامنا ديت تقول لها ينفع مش عيب وممكن تعملها مشكلة عشان وخير البري خير لعانيه يعني من خير الناس النبي عليه الصلاه والسلام صادق عائشه يبقى عشان الانسان يتواضع لا تبارك وتعالى ودايما يعني اقول لكم نصيحه ماشي الإنسان لو ان هو اتعامل مع المرأة كده اتكسر واخد بالك دايما المراه معوجه هي كده معوجة. معوجه هي خلقت اصلا خلقتها تلاقيها معوجه وهي معوجه الخلقه حتى لو معدوله هتلاقيها معوجه واخد بالك فدايما المطلوب صحيح دايما مطلوب منك تتعود معها تتعود معك صحيح والله ماشين اما اذا كنت انت تعين معك هتكسرك واخد بالك واوعة تخلى عصيتك الطلاق لو رحت لأمك تب طالق لو اشتريتها تب طالق لو بحثت تب طالق لو عملت اقول لك طالقك على نفسك واخد بالك وقد تكون الطالقة الثالثة وايه ويتدبس انت وطيبت عاية تقول الحاجن يا شيخ محمد وطيرها لك تقول لك حائط كتنفساء كتل اتنين مع بعض اقول لك برضو ايه برضو هي طالق فخلي بالكم ده النبي عليه الصلاه والسلام سبق عائشه على قدميه عليه الصلاه والسلام هو مرة سبقها ومرة هي سبقته مره سبكته. فقال هذه بتلك هو في كان سبقته مره وبعدين سبقها في الأول او هي سبقته وبعدين لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لحم وشيء فقال الا تسابقيني فهو سبقها فقال هذه هذه بتلك واحده بواحده يعني ماشي واحده بواحده وصار عركان فسرعه روكان ده كان معروف كان معروف لا يسرع ابدا لا يسرع ابدا النبي عليه الصلاه والسلام قال لروكان هل يعني تصارعني وقد كان كافرا قانع ماشي فالشاهد من الكلام واشترط عن نفسه كمان تصارعني واعطيك شاه فما كانش حد يسرع يسرع ابدا روكان فسرعه النبي عليه الصلاه سرع النبي عليه والسلام فاتغاظ استشاط غضبا ماشي فقال مرة ثانيه فالنبي قال له ماشي تعال ماشي فصرعه المره الثانيه فاعطاه شاة في المرة الاولى واعطاه شاة في المره الثانيه مره سلس فصرعه ماشي فاغضاض فالنبي على حسن خلقه قال خذ شاتك خذ هذه الشياه لا نجمع عليك لا نجمع عليك الامرين ماشي أن نصرعك وناخذ مالك كفي عليه اللي انا صراحه اخده بس يسكت بقى ما يطلمتش واخد بالك فدايما كل انسان برضه ايه يتنبي على اعطي س... قوه 100 رجل عليه الصلاه والسلام اعطي كان في الغزو في الجهاد إذا اشتدت الحرب كان يعني وحميه الوطن كانوا يحتمون تحت يعني يديه عليه الصلاه والسلام كان يحتمون تحت يديه عليه الصلاه والسلام سبق سنه من الاكوع رجل من الأنصار بين يدي رسول الله وسلم دي يعني ادله الله بي على جواز السباق سبق سلم بن الاكوع رجلا من الأنصار بين يد الرسول وسلم بن الاكوع ده اخر كان حاجه سبحان الله كان لا يسبق ابدا كان لا يسبق لا يسبق ابدا وجماع المشاركين اخذوا ابر النبي عليه الصلاه والسلام وسرقوها وانصرفوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لهم قال انا رسول الله فظل كانوا حوالي 80 واحد من واحد من المشركين خدوا ابل النبي صلى الله عليه وسلم ومشوا بيها و... وسلادن الاكوع وراهم هم يجرون بالابل بالتخيل وهو على رجليه هو على رجليه سبحان الله يقول انا سلادن الاكوع واليوم يوم الرضع ينينتم ماشي خلى نهارهم ابيض واخدوا في اليوم ده ظل طول النهار من اول حد اخره يجري على على قدميه دي واحد ثاني ماشي وعاوز يجري مع سلادن الاكوع قال له إني اخاف عليك خايف عليك ارجع عند قال له لا لا تحرمني فجرى معه في قتلوه أدركوه وإنسان رماه بسهمه فقتله فسأل أدن الأكوع ظل يجر وهم يخافون منه ده الواحد وده مقابل 80 سبحان تخيل كان كثير العادو كان يسبق الا تقول لي لا فرس ولا خيل ولا جمل ولا كذا ولا خف ولا كان يسبق وظل يجري طول اليوم طول اليوم وراهم وبعدين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم ارسال هات لي هات لي جنود هات لي جنود عشان ايه تقاتلون نفسه قال لا سيبهم سيبهم بتاعهم ويرجع فرجع رضي الله عنه مر النبي عليه الصلاة والسلام بقوم يرفعون حجر ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم فلم, إيه؟ فلم ينكر عليهم وإن كان يعني في إسناد شيء لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مصابقة الخيل والإبل والسهام ونخلي بالنبجة من الأحكام الفقهية دي عشان معظم الإخوة بيعمل صباق وبيعمل مصابقة في العلوم الشرعية مصابقة في العلم مصابقة في تحفظ القرآن مصابقة بن بن زوجته مصابقة في كذا يبقى نشوف إيه الأحكام اللي فيها وهل يجوز أخذ العوض على أي مصابقة ولا المسألة في إجماع زي ما يقول ابن عبدالبر ولا فيها خلاف ولا إيه بالظبط نشوف المسائل كده يقول لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل وإيه بالوسيها يبقى قصره على إيه لا يجوز أخذ العوض ركز يبقى بداية يجوز الصباق في أي شيء إذا كان مباحا سباق في المزاريق في السفن في الجري في الطيور في الحيوانات في المسابقات في أي شيء يجوز بس بإيه؟, بإيه بدون جائزة بدون عوض لكن لا يؤخذ العوض إلا في الثلاثة دول ده كلامه ده كلامه لسه ما نقول نشهر رجحي ده كلامه الآن يبا لكن لا يجوز وده كلام الجماهير بره كلام الجماهير من العلماء يقول لك لا يجوز اخذ العوض الا في مسابقه الخيل والابل والسهام نشوف الادله كده يقول حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لا لا ايه لا ايه آه. لا ايه لا ما عن ناهيه ولا نافيه ولا لاغي ماشي لا ايه آه. آه. آه. غلط غلط بقى عشان تنطقوها هشوف التشكيلة دية هتدينا حكم فقر عشان تبقى المفترض دايما بنهيب بإخواننا اللي بدرسوا معي فقر دايما يكون دقيق والتشكيلة نفسها بايه كسرة فتحة ضامة تدي حكم تدي تدي حكم حديث بالفتح ماشين مفتوحة الايه مفتوحة السلاسة لا سبق لا سبق السين مفتوحة البقى مفتوحة القاف مفتوحة ليه بقى قلنا كده لإن هينبنى على حكم وهيجي حديث تاني لا سبق في شيء اسمه سبق التسكين السبق وفي شيء اسمه سبق سبق عشان كده في خلاف بين العلماء وفي الأدلة حملوها على بعضها السبق بالسكون معناه الايه معناه المسابق السبق بالسكون معناه المسابق خلاص كده معناه المسابق ماشي المصدر يعني أما بالنسبة للسبق سبق اللي سبق بمعنى الايه الجائزه يبقى السق بسكون الباء معناها المسابقه معناها المسابق. أما السبق بفتحها بمعنى الجعل المخرج على هذه الايه المسابقه ماشي يا يبقى النبي صلى الله يقول لا سبق الا في نص او خف او حافر هو الاول قال ايه قال وهي جائزه في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل الحيوانات وبعدين قال لا سبق يبقى يحمل لا سبق على ايه لا جائزه لا جائزه لا عوض لا اخراج ايه لا, إخراج لا سبق ده حديث رقم 5 ماشي خمسه مين واحد بس خمسه اللي هما السنن مين اصحاب السنن واحد ثاني يقول السنن هما مين ها اي واحد راتبهم لي كده ها اذاكم الاخر طيب يبقى دولت الايه دول اصحاب الايه السنن الاربعه طيب رقم 5 ولم يذكر ابن ماجه نصا صححه الالباني ويتعين حمله شوف على المسابقه بعوض يتعين حمل الحديث ده على المسابقه بايه بعوض عشان كلها قلت له خلي بالك من التشكيل هي لا سبق مش لا سبق يتعين حمله عن المصابقة بعوض جمعا بينه وبينما تقدم للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة ركز كده للإجماع على جوازها جواز ايه جواز المصابقة بغير ايه بغير عوض في غير الثلاثة ولانها آلات الحرب المأمور بتعلمها واحكامها وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن تحريم الرهن بمعنى تحريم الايه العوه الجائزة. تحريم الرهن في غير الثلاثه اجماع اجماع هنقف شوية بقى في المساله ديت ونشوف الاجماع ده ده المساله حكم شرعي مشارع عشان برضو دايما خلي باننا من الإجماع هل هو إجماع قاطع ولا إجماع منظر ولا إجماع سقوتي ولا إجماع ظني ولا إيه بالضبط نشوف الكلام ده المسألة إيه ترى في, في الأمر ده هل فعلا المسألة فإجماع نفهم الأول هو يقصد نفهم الأول هو يقصد إيه رحمه الله هو بيقول, بيقول في هذه المسألة يتعين حمله على المسابقة بيعود جمعا بينه وبينما تقدم للإجماع على جوازها بغير يعوض في غير السلاسة طيه يبّى هنا إيه إجمع واحد ولا إجمعين هه واحد ولا اتنين اتنين هو الإجمع اللي بينقول أول على جوازها بغير يعوض في غير السلاسة ماشي لنفيش ما مشكلة بكده يبّى اتفاق العلماء على أنه يجوز المسابقة بغير يعوض في غير السلاسة يبّى الخف والنصل والإيه والحك الخف بمعنى خف بمعنى البعير النصل بمعنى الرمح خلاص كده الحافر بمعنى الخيل يبقى اجماع العلماء على اننا يجوز ان نسابق في غير الايه دي بس بدون ايه بدون بغير عوض بغير عوض فغليس الحرب المأمور بتعلمها واحكامها طيب ده شيء خلاص كده الاجماع الثاني ذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثه اجماع في فرق تحريم اخذ الرهن على غير الثلاثه ده لو مساله اجماع يبقى خلاص الاجماع ده زي قال الله قال رسول الله ما نقدرش نتكلم بس فعلا الاجماع ده في نظر نقل اجماع يعني يحتاج إلى دقه ويحتاج والصوم المساله ما فيهاش اجماع وان كان من باب الامانه العلميه ان جماهير اهل العلم على ذلك جماهير اهل العلم على ما ذكر ان العور لا يخذ الا على هذه الاثلاث ركز في الالفاظ فرق بين الاجماع واكثر اهل علم وعوام اهل علم وسائر اهل العلم ماشي وخلفه احمد او الشافعي وخلف مالك يبقى كل لفظه من ديت هينبني عليه ايه حكم يبقى لما يقول اجماع يعني الائمه الاربعه مفيش حد خالف لما فيش حد اما يقول جمهور اهل العلم يعني ايه اكثر اهل علم الجمهور ممكن يكون ابو حنيفه ومالك ومعاهم بعض أهل العلم وممكن يكون ذول على قول وممكن يكون قول تاني الإمام أبو حنيف والإمام أحمد على, إيه؟ على قول ممكن الجمهور يكون الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيف والإمام ملك انفرد به بقول واختبلك إبا دا الجمهور دا إيه دا الجمهور أما مسألة إجماع داخل فالإمام الأربعة فهل يطرى الإمام الأربعة على تحريم أخذ العوض في غير زي السلاسة لا لا الكلام ده الإجماع ده يعني عشان كده برضو بنهيب بكم عشان طرف ان العلم مش ميوخز من الكتب بس انت لو قرأت المسألة دي لو قرأت المسألة دي كده وقرأتها وتده إجماع وتمسك وتحتل وتحتل إجماع لا يجوز في يا أخي اتق الله يا أخي اتق الله انت يا أخي وابحس المسألة كويس وإهدى كده كلكم إلا معظمكم إلا ما كلكم فيكم شدة وفيكم برضو الجرأة دية بدون باحث وبدون بزعل جداً المسألة إحنا تعودنا وتربينا عشان المسألة تفتي فيها وتكون مسألة عملية لازم تهضمها كويس وما تقتصرش ما تنقلش الإجماع من كتب, الإيه اللي كتب النقلات دي لازم تروح المصدر هل ده فعلاً إجماع حقيقي وده فعلاً إجماع كل علماء ولا في حد خالف ولا إيه فعشان كده العلم لا يؤخذ من الكتب الكتب الغس والسميم العلم لا يؤخذ من الكتب وحده لابد من المرشد لا من المعلم لا من الاستاذ لا بد من المحاضر لا من الشيخ ومع طول الزمان مع الزمان زمان علماء السلف ما كانش يسمحوا ابدا لحد يفتي ولا حد يتصدى للناس الا ما يكون دارس ومتعلم سنه 2 و3 و10 واربعين سنة ويرجز له سبعين من مشايخه ولا عشرين من مشايخه ولا أقل ولا أكثر انت بلا عليك با انت درست ايه وكمان يعني تعلمت ايه وكمان مين لك الكلام ومين لأجزلك الفتية ماشي ما فيش الكلام ده كله كله على دراع وشغال واخد بالك وكله بقى شيخ من قبل الصورة وبعض الصورة المشايخ كترته كله واخد بالك والقلنا وقلته وقال ماشي ويتريج ويستهزق ويستهين وده يعني ربنا يعافينا واياكم ويعني نهيب بكم الا احد منكم يكون بمثل هذه الاخلاق الوحشه يعني وجدنا ان الاحناف قالوا بالجواز الاحناف قالوا بالايه بالجواز اخذ الجائزه على غير هذه الايه الثلاثه على غير هذه الايه الثلاثه وعطاء ايضا اباحه الجائزه في كل ما هو مباح في كل ما هو في كل ما هو مباح نشوف برضو يعني كلام جميل للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه في موضوع المسابقة والسبق ده يقول يجوز اللعب بما قد يكون في مصلحة بلا مضر يجوز اللعب بما قد يكون في مصلحة بلا مضر وفير كلام أبي العباس لا يجوز اللعب بالمعروب بالطاب والمنقلة ده كلام عندهم الألعاب عندهم وكل ما أفضى كثير إلى حرمة إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساء سببا للشر والفساء وما ألها وشغل عن عما أمر الله به فهو منهون عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وسائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو أنواع الله واخذ بلك بعض الإخوة ويفتح المسألة يأخذ يجوز يأخذ مباح مباح آه يقول ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستعنوا به على حق شرعي فكله حرام كل حرام مما لو استعانوا بي على حق شرعك فهدفك إيه وغيتك إيه وينيتك إيه في هذا اللعب يقول فكل حرام وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها وجوار كنا معها يلعبن بالبنات اللعب يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يراهن فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص في الكبار خلي بلدا والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما, ونحوهما طاعة الصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام إذا قصد به إيه؟ نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق وأخذ السبق, السبق. ذكر هنا الآيه الآيه زيادة على الثلاثة السبق بالآيه بالأقدام والمصرعة قال والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة بس بشرط إذا قصد به نصر الإسلام وأخذ السبق عليه أخذ بالحق فالمغالبة الجائزة تحل بالعوط المغالبة الصراع الجائزة تحل بالعوط إذا كانت مما ينتفع به في الدين مما ينتفع به في الدين كما في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه وهو أحد الوجهين في المذهب قلت وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم جواز الرهان في العلم دي موجوده في التلاته اخذ الرهان في العلم موجوده هو هنا ابن عبد البر لنا ركزوا ماشي على عدم الايه اخذ العوض الا في التلاته دي بيقول وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم ضمير اللي الكلام دي. قال الكلام ده قالوا وفقا للحنفيه وفقا للحنفيه كان الاحناف فتحوه لكن الاحناف عندهم يبقى المساله فيها اجماع ما في المساله ما فيش في المساله يقول وفاق الحنفية لقيام الدين بالجهاد والعلم بالجهاد والعلم ده كلام شخي الإسلام تيمية وبرضه وفي كلام للأحناف نفسهم في المسألة بس الوقت مش, مش يتسع عشان نذكره فيجوز في عند الأحناف ويجوز عند شخي الإسلام ويجوز عند عطاء وغيرهم من أهل العلم المصابق فنقول ان اخذ العوض في ايه المسابقات طب الضابط في المسألة ايه الضابط في المساله كان على عهد الصحابه اشياء مش على عهدنا الآن مش على عهدنا الان في مستجدات الآن العصر في مستجدات فنقول الراجح في المسألة أن مستجدات العصر مستجدات العصر من التمارين للحرب وغيرها يجوز اخذ العوض عليه يجوز ايه اخذ العوض عليه لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لان الحكم يدور مع علته وجودا وايه فالراجح ما يعين على الجهات والتقوي يجوز أخذ العوض والرهن عليه ما لم يكن اللعب حراما او يؤدي إلى الحرام ما لم يكن اللعب حراما أو, إيه؟ أو يؤدي إلى الحرام وده الراجح من كلام أهل العلم وإن كان لابد من مراعاة الخلاف أن جماهر أهل العلم على, على عدم جواز أخذ الرهن إلا في الإنك في السلاسة خف والحفر والنصل لكن ما نقدرش نقصر هذا الشيء وما نقدرش نجمد وإذا ما نقولنا أنه ما فيه إجماع بل أكثر أهل العلم على ذلك ولكن الإجماع لا ما فيه إجماع كما نقلنا لكم طيب بل الآن المسابقات التي يجريها في حفظ القرآن في العلم الشرعي في الكتب في المناظرات في هذه الأشياء جائزة ولا متجائزة جائز تجوز هذه المصابقة عليه وإن كان الجماهيل هي في الحف والنصر لكن نقول الراجح أن في الحف والنصر والحافر وما يقص عليه وما يكون إعانة على التقوي والجهاد والاستعداد أو في العلم أو شيء يبدأ برضو عند الأحناف يقولون يجوز أخذ العوض على جري الطلاب في العلم على الجري بين الطلاب في العلم ممكن انت تقرا العباره تستشكل يعني, يعني يقولون اذا مذهب الاحناف ان يجوز الجري في العلم بين الطلاب يعني ايه الجري في العلم مش الجري على الاقدام ممكن انت تفهم العباره كده ان الطلبة مع الاستاذ واخد بالك الاستاذ قاعد كده يشوفهم وهم يجروا ايه قصاد بعض لا الجري في العلم معنى المناظره يعني البحث مسألة علميه الشيخ المحاضر عرضت عليهم فهذا يجري في مضمار العلم وهذا يجري في يبحث الجري في البحث يعني جري في الايه في البحث مش على اقدام داء الاحناف يقول بجواز اخذ العوض عليه وده الاحناف يقولوا كده يبقى يخرق الايه يخرق الاجماع لنخله بن عبد عمل أزيد وعشرين إيه فهمت الصورة؟ يبا المسألة في إجمع على مفاش مفاش إيه؟ مفاش إجمع طيب يقول رحمه الله بشروط خمس يبا يجوز إيه على كلامه ولكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مصابقة الخيل والإبل والسهام بشروط إيه؟ بشروط خمس يبا الشروط تنطبق على التلاتة أو إيه؟ أو ما يقص عليه أو ما يقص عليه إيه شروط أخذ الرهن عليها؟ أول شيء تعيين المركوبين والراميين بالرؤية لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق الرماة ولا يحصل ذلك إلا بالتعين بالرؤية الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع اتحاد المركوبين ما تجيب ليش فرص وجمل ما تجيب ليش جمل وحمار واخذ بلك لا لابد من اتحاد المركوبين او القوسين لو بربي بهم بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين يعني خيل عربي والآخر هاجين ولا بين قوس عربية وفريسية لأن التفاوت بينها معلوم بحكم العادة أشبه الجنسي الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة تحديد المسافة ما تكونش الخيل قدرتها تمشي 50 كيلو وتحطي المسافة 100 كيلو يبال الفايدة من المسابقة التلغت تلاشت اتمحلت انتهت يبال لابد تحدد مسافة تحدد مسافة الغرض بتاعك تحدد بين بما جرت به العادة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع ده اختياره لم تصح لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك قال في الشرح وقيل ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة ابن عامر الجهني Oh she had اتصل <تصفيق> <لا>. اتصل <تصفيق> الرابع علم العوض واباحته ويجوز حالا مؤجلا يبقى الرابع علم العوض هاخد ايه والعوض ده مش اعلمه بس لابد ان يكون مباح ينفتحش اخذ العوض محاق حرام ممكن ان اخذ العوض يكون خمره يكون خنزير يكون كذا يبقى علم العوض واباحته الخامس الخروج عن شبه القمار دي مسألة مهمة دي مسألة مهمة يعني اهم شرط فيها الخامس الخروج عن شبه القمار لأن بعض أخواننا الذين يقوموا بمسابقات تحفظ قرآن وعلوم شرعية وشيء بيقعوا وبجينا أسئلة رباء حرام لا يجوز وتكون هي القمار مش شبه القمار تكون هي قمار ولأخوه بيقعوا فيها فنخلي بقنا كده الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد بأن يكون العوض من واحد العوض اللي هو الجائزة الشيء اللي هيطلع ليش من الأثنين ويكون من, من واحد فان كان من الإمام الإمام الحاكم الامير السلطان إيش؟ ان كان من الإمام على أن من سبق فهو له على من سبق فله جاز ولو من بيت المال لأن في مصلحه وحث لان في مصلحه وحث على تعليم الجهاد ونفع المسلمين او كان من أحد غيرهما يبقى دي كام صفحه الصوره الكام يبقى خلي بالكم هيبقى في ثلاث صور او اربع صور مش قوي خمس صور. هنشوف كده طيب يبقى اول صوره الخروج عن شبه القمار بان يكون العوض من ايه من واحد بان يكون من واحد او كان من احد غيرهم او كان من ايه من احد غيرهما. من احد غيرهم او من احدهما جائز او من احدهما ايه جائز من واحد او من احد غيرهما او من ايه من احدهما جائز وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام سبق سبق بين الخيل وأعطى السابق دي حديث روالإمام أحمد والصحى والألبان فإن أخراج معا لم يجوز من لأخراج بياه المتسابقين خلاص إليه فان اخرج المتسابقا فان مع لم يجوز لانه قمار لانه قمار دي مهم جماهير اهل العلم على ذلك جماهير اهل العلم على ذلك عشان لما تقرا لابن القيم ومنتيه يجوز ذلك هذا خطا وهذا الصواب لا. لا ولكن الجماهير على أنه يحرم هذا قمار يبقى ان اخرج مع لم يجوز والجماهير على ذلك وان كان شيخ الاسلام يبن القيم بينقل عن شيخه بيختار يجوز ذلك الراجح لا فين اخرجها مع لم يجوز لانه قمار اذ لا يخلو كل منهما أن يغنم او يغرم ان يغنم او يغرم بناء على كده بناء على كده بنذكر سر عمليه ميبقاش الاخوه بيحفظه قران وبعدين الشيء الأخ بيحفظ قران اولاد قرانه وبعدين ياخد من الايه من الاولاد كلهم فلوس كل واحد يدفع 5 جنيه ماشي. يا ماشي وهنعمله مسابقه يا ماشي واللي يفوز هندي له جائزه كويسة. من داج نوفتل واخد بالك خسران حاجه واخد بالك هذا قنار ما ينفعش صوت. انت من نفسك انت جزاكم الله خير كل واحد بيديك 50 60 جنيه وبتاخده في الجزء ال 1000 جنيه فخد انت ما تبقاش بخيل خد انت من اللي انت بتاخده ده واخد بالك واعمل لهم ايه جوائز اما تلم منهم واللي مش عارف ايه ما ينفعش هذا الشيء يبقى ان هو واحد بس يكون من أو أحدهما أو ان هو اللي هو بيحفظهم يعمل هذا الشيء فإن أخرج مع لم يجوز لأنه قمار إذ لا يخل كل منهما أن يغنم أو يغرم لحديث ابن مسعود مرفوعا الخيل سلاسة فرص للرحمن وفرص للإنسان وفرص للشيطان فأما فرص الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله أجر وأما فرص الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه علي. إبا ده الحديث ذروا الإمام أحمد وصحاحه الشيخ الألبين رحمه الله وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل مسألة المحلل دي مش هنحبها ولا بنستحبها بل هي فاخلاف بس هم هيجوزوا هنا الحنبلة يقول إلا بمحلل لا يخرج شيء لا يخرج ايه قصه المحلل ديت محلل يبقى في طرفين وده طرف ثالث ده طرف تالت, تالت معهم إلا معاهم بمحلل لا يخرج شيء وبه قال ابن المسيب سعيد بن, بن المسيب والزهري وحكي عن مالك لا احبه اه والله ده قول الامام مالك جميل قول الامام مالك جميل رحمه الله يقول احبه شبه قول مين الامام احمد لما قال ايه أرجو او لا باس وحكي عن الإمام مالك لا أحبه وده الأحوط, وده الأحوط وإن كنا نذهب إلى التحريم ولكن ده الأحوط وعن جابر بن زي جام التابعين برضو أنه قيل له إن الصحابة لا يرون بي بأس فأنكر المسألة دي الصحابة كانوا بعملوا كده داخلهم حلل إن الصحابة لا يرون بي بأس فقال هم أعفوا من ذلك كده. هم أعفوا من ذلك قاله في الشرح ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة بهم يق... يبا المحلل لا يجوز أن يكون أكثر من واحد طب إيه قصة المحلل دي؟ الصورة بتاعت إيه برضو عشان نستوعبها إيه الصورة المحلل إيه؟ بيقول علماء المحلل عبارة عن إيه انسان يدخل معهم يخرج كل منهما سبقا ناشين؟ أسف دا إيه؟ المحلل المحلل دا يخش معهم وما يطلح شيء من جيبه لا يخرج من عندي شيئا ليخرج العقد عن صورة القمار ليخرج العقد عن سورة القمار يبقى اثنين على فرصين وخش بالفرص بتاعه الثالث كل واحد يحط شيء هو ما, يحطش. هو ما يحطش او واحد يحط منهم وهو ايه ما يحطش شيء طب وبعدين لو هما الاثنين كسبوا أو واحد كسب وهو خسر ايه يقول وهو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أخذ السبقين من غلب أخذ السبقين فان هذا مما وقع الاتفاق على ايه على منعه ده في الصوره اللي هو بايه بيذكرها يعني يبقى ده صورة, صوره المحلل والحنابل بجوزوها وان كان الإمام احمد الامام مالك يكرهه وده الافضل عدم دخول الايه المحلل اللي في شبه القمار طب لو دخلنا محلل وقلنا بك بكلام الحنابل او غيرهم قال يكافئ مركوبه مركوبيهما في يعني يكون هم معه فرسين ومعه فرس وماذب إخرجه معه فرسين ومعه جمل أو هم معه جملين وهو مع جمل. الفرس لا يسكافئ مركوبه, مركوبه في المسابق ورميه رميه ما في المناضلة لحديث أبو هريرة مرفوعا من أدخل فرس بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد امن أن يسبق فوق مار بس الحديث درون أبو داود وضعف الشيخ الألبين قال فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدم انت داخل ليه دا انت داخل عشان تحل سرعة القمار وداخل وعرف ان الفرص بتاعك هيسبق وهو مش فرص جيد بك إنك لم تدخل قال واختر الشيخ تقيد دين أهو شوف الكلام اختر الشيخ تقيد دين يجوز من غير محلل إيه اللي يجوز من غير محلل إيه اللي يجوز من غير محلل العوض إيه اللي اتنين, اللي اتنين يطلعوا والجماهير يمنعوا زي وبن القيم يختار قال يجوز من غير محلل بناء على ضعف الحديث عنده يعني قال وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل المقصود كل منهما هو بيان عجز الآخر فإن سبق لكن السواب كلام الجماهير كما ذكر فإن سبق معا, إن سبق معا يا ترى الحكم يكون إيه أحرز سبقيهما يعني إن سبق معا من اللي سبق معا من الفرسين الفرسين اللي هم ايه اللي هم المتسابقين دول طب والمحلل ما فرس تاخر ان سبق معا احرز سبقهما من احرز سبقهما ها احرز سبق مين مين ها احرز, أحرز مش احرز لا أحرز اللي عاد عليهم والا هو المحلل مش هياخد شيء اصلا كل واحد ياخد اللي, اللي دفعه ولا شيء المحلل لانه لم يسبق احده ولم يأخذ من المحلل شيء لالا يكون قمارا ولم ياخذ من المحلل يعني المحلل نفسه مش هيدفع ايه زيهم وإن سبق احدهما سلمنا بقى احدهما سبق ماشي ان سبق احدهما او سبق المحلل يكون الحكم ايه احرز سبقين احرز الايه السبقين ده مين اللي احرز السبقين ها المحلل احرز لوجود شرطه ويسن ان يكون لهما غرضان إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين وعن ابن عمر مثله ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض سبحان الله فإذا جاء الليل كانوا رهبانا شوف شوف ياريتنا تأدب بالأدب دفع بالكورة آه وأنا لا أستحبه ولا أحرمه أيوة عشان يبقى الكلام ايه؟ منضبط ماشي؟ ايوه برضو إخواننا اللي بيلعبوا كرة قدم وبتاعوا مش عالف ايه بأخ ملتحد وما شاء الله وملتزم وكده وساعة ما يخش شبابه واخد باله وتأخذوا الحمية والجاهلية العصبية وما أكثر ما يحدث في ذلك واخد باله مش عالف يخضب من أخوه مش عالف ايه وبتاعه الصحابك انه بعمله كده؟ لا لا ده يسبق ده وده, وده ويتقابل يضحك بعضهم الى بعض مش بس كد طول الليل ما يقولوش احنا كنا بنلعب طال النهار لا يقوم الليل يكون رهبانا بالليل احنا بنعمل كده احنا نعمين بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار اه ومنافسة وطحن مع بعض وحقد وغل وفلان وفلان وفلان وطحن وسوء أدب نسأل الله عفو العافية نبنا نتشبه بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحكوا بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل وكانوا رهبانا مروا مرفوعا ما بين الغرضين روض مرض الجنه بس الضعيف ويكره الامين والشهود مدح احدهما اذا اصاب جماعه الواقفين على ايه ماشي على اللي اللي. ايوه واقفين على ايه انتوا عارفين ما اعرفش ايوه ايه الدرجه ماشي خلاص كده اه اللي بشجعه جماعه المشجعين خد يكره الامين والشهود مدح احدهما أما يكون لك واحد ما تظلش تمدحه تمدحه تمدحه تمدحه هتكسر بخطر التاني هتكسر بفيه أدب بفيه عدل فيه تمدح ده تمدح ده تسنع على ده تسنع تشجع ده تشجع حتى لو ما كانش ايه تابعكين ده بحصل ده بحصل بالله عليكم سبحان الله سبحانه حتى بين نحن يكره الأمين والشهود مدح أحدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وغيظه وحرمه ابن عقيم حرمه شوف حرمه ابن عقيل قال والمسابقه يا ترى المسابقه عقد ولا ولا قال المسابقه جعاله الجعل عقد جائز ولا لازم المسابقه عقد جائز كانه يملى ان المسابقه عقد ايه الجعاله عقد جائز ويقول مسابقه جعاله يبقى يقصد عقد, عقد جائز لان الجعل في نظر عمله وسبقه لا يؤخذ بدعوضها رهن ولا كفيل يعني ما ينفعش ان انا اخش مع فلان اقول لك تكتب هتره لا طالما عقد ايه جائز لان ممكن افك ممكن افك الشيء ده ممكن افك العقد ده يقول لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل لانها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق او الإصابة اشبه الجعل في رد الابق في رد الابق ولكل فسخه فسخه يبقى طالما عقد جائز يبقى يجوز يجوز للطرفين ايه فسخها كسال الجعلات بس في صورة من فحش الفسخ فيه اللي هي ايه يقول ما لم يظهر الفضل لصاحبه ما لم يظهر الفض الفضل اللي هو اللي ايه نغالب نغالب هو ما لم يظهر الفضل لصاحبه فإن ظهر فللفاضل الفسخ للفضل اللي هو الغالب يعني الفسخ وليس المفضول اللي هو المغلوب لألا يفوت غرض المسابقة فإنه ما تابان له أنه مسبوق فسخ سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك